متن المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن رحمه الله تعالى ونحن في سنن الصلاة شرحنا ما تيسر منها في الدرس السابق. وأجلنا شرح الإقامة إلى أن نجمعها مع الأذان في صعيد واحد لشدة ارتباطهما كنا قد شرحنا قول الناظم سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا السلام يحصل وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أو رده الفذ والإمام هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بدأ هذه هي سنن الصلاة المؤكدة التي يسجد من شأنها على التفصيل الذي ذكرنا في التكبير والتسمع ثم بدأ السنن الخفيفة فقال إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصاط مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزائد سكون للحضور سترة غير مقتد خاف المرور جهر السلام كلم التشهد وأن يصلي على محمد هذا شرحناه وتركنا الإقامة ثم قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغير طلبت إذن الأذان من شعائر الدين وأجمع العلماء على مشروعيته وإن اختلفوا في حكمه والأذان في اللغة الإعلام والإخبار كما في قول الله عز وجل وأذان من الله أو في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأما في الاصطلاح فهو إعلام مخصوص لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة ويكون بألفاظ مخصوصة وأما مشروعيته فكما ذكرت هي ثابتة بالإجماع وقد وردت الإشارة إليها في الكتاب وورد تفصيل ذلك في السنة فأما في الكتاب ففي قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة استخدواها هزوا ولا هذا النداء إلى الصلاة وأما ما ورد في السنة في الأذان هو كثير جدا ولذلك يعقد علماء الحديث في كتبهم أبوابا خاصة لما ورد في الأذان والإقامة بل قال العلماء إن أحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان متواترة وهذا لا شك فيه بمقتضى الصماعة الحديثية لكفرة هذه الأحاديث وتنوعها وورودها عن جمع من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة وأن الإجماع هذا أيضا لا شك فيه وقد نقله جماعة من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما هذا عن مشروعية الأذان بل ورد في السنة شيء آخر وهو الترغيب فيه وبيان فضله والثناء على من يقوم به فمن ذلك ما ورد في صحيح البخاري ومسلم بالحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يستهموا أي يحدثوا بينهم قرعة لكي يصل لكي يفصل فيما بينهم لأنهم كلهم راغبون في هذين هاتين الشعيرتين أو هذين الفضلين فضل النداء وفضل المشارعة إلى الصف الأول في الصلاة وأيضا عند مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وينبغي أن يراجع ما في شرح هذا الحديث من الحكم واللطائف ثم الأذان اختلف العلماء في حكمه فالذي ذكر الناظم هنا وهو مشهور مذهب المالكية أنه سنة مؤكدة لكن ليس مطلقا قال سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت إذن هذه كلها محترزات وبعبارة أخرى فالاذان سنة مؤكدة في حق الجماعة التي تطلب غيرها لأداء فريضة في وقتها هذه أربعة أشياء فقولنا سن الأذان لجماعة أو الأذان سنة مؤكدة في حق الجماعة خرج بذلك الفرض فإنه لا يؤذن لكن بمعنى الفرض مثلا شخص بسبب من الأسباب يصلي لوحده فذن قالوا لا يؤذن أو يعني لا يسن له الأذان لكن قالوا مع ذلك إذا كان مسافراً أو في ثلاث من الأرض فإنه يستحب له الأذى ودليل ذلك ما ورد في الحديث من حديث عبد, الرح... عبد الرحمن بن أبي الصع... الصعف الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدرية رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى الصوت جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد أي الخضري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري فلأجل هذا الحديث قال المالكية إذا كان في فلاة من الأرض يستحب له الأذان لكن قالوا إذا كان لوحده في الحضر مثلا فإنه لا يؤذن والسبب في هذا كله أن الأذان هو مشروع للإعلام له علة العلة هي الإخبار بدخول الوقت إخبار الناس بدخول الوقت فإذا كان هو يصلي لوحده ما فائدة الإخبار بذلك في الحضر والمؤذنون متوافرون في المساجد يدعون إلى الصلاة هذا من أجل هذا قالوا بهذا القول قالوا أما إذا كان في فلاث من الأرض وهنا إلة أخرى وهي أنك حين ترفع صوتك بالنداء فإن يعني من يكون في تلك الثلاث يشهدون لك يوم القيامة هذا توجيه الملكية في هذه المسألة ولا يخفى أن من الفقهاء الآخرين من يقولون يسن الأذان مطلقا لكن نحن الآن نقرر مذهب المالكية ودليلهم في هذه المشألة إذن هذا الاحتراج الأول كنا سنة مؤكدة في حق الجماعة وهذه الجماعة تطلب غيرها مفهوم؟ تطلب غيرها <تصفيق> واستدلوا ببعض الأذلة يعني بعضها المرفوع منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صريحا لكن منها ما وقف على بعض الصحابة وهو أوضح أو أصرح لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة يقول إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها أي هذه جماعة من الناس يطلبون غيرهم ينادون بالصلاة ليجتمع إليهم غيرهم قال أما غيرهم فإنما هي الإقامة. أيضا يمكن الاستلال بما بالقصة المشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه حين كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظوا حتى لفحتهم الشمس يعني حتى فات وقت الصلاة في الصباح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضر ما فيه شيطان فتحركوا من ذلك المنزل ثم دعا بالماء وتوبأ ثم صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة وصلى صلاة الصبح قالوا وليس في الحديث أنه أذن هذا عند مسلم وغيره على كل حال فهذا إذن وجه الاستجابة وقلت لكم مرارا إن المالكية إن مالك رحمه الله يعتمدون كثيرا على الصحابة المدينة كابن عمر وغيره إذا هذا الاحتراز الثاني والاحتراز الثالث لأداء فريضة هذا لا خلاف فيه فإنه لا يؤذن للنافلة لا يؤذن للنافلة لا. وهذا يعني ليس من المسائل الخلافية ثم لأداء فريضة في وقتها بما أن الأذان إنما يكون في الوقت ولا يكون الأذان خارج الوقت فإذا كانت الفريضة ستصلى في غير وقتها لسبب من الأسباب فإنه لا يؤذن. واستدل بهذا الحديث الذي ذكرناه من قبل، حديث أبي هريرة، فإن فيه أيضا يعني استدلالا على المسألتين على التي سبقت من جهة أنهم يعني ليسوا جماعة تطلب غيرها، ومن جهة أنهم سيصلون في غير الوقت لأجل النوم، فلأجل ذلك أيضا لم يؤذنوا. فيمكن الاستدلاب بهذا الحديث على الأمرين معا ما فهذا شرح قولي الناظم سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت لكن قال المالكية إن هذا إذا نظرنا إلى الأذان بالنسبة لأهل مسجد من المساجد, المساجد الجماعات يعني المساجد التي تكون فيها يكون فيها إمام الرافب وتصلى فيها الصلوات المكتوبة أما إذا نظرنا بشكل إجمالي إلى المدينة أو القرية أو المصر الجامعي قالوا فإن الأذان نقول عنه إنه واجب كفائي. إنه واجب الكفائي هذا مذهب المالكية في المسألة بمعنى أنه فريضة من فرائض الكفاية لأنه إظهار للدين ولأن بالأذان تتميز بلاد الإسلام عن غيرها ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم هذا يميز الأذان يميز بين دار الكفر ودار الإسلام إذا كانت البلد لا يرفع فيها الأذان وكانت حالة حرب كما في هذا الحديث فإن عدم رفعهم الأذان دليل على أنهم ليسوا في دار إسلام وأيضا ورد حديث آخر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار <تصفيق> وهنا يعني في قضية الأذان نحتاج إلى ذكر بعض الأمور وإن لم يكن النظم قد فصلها لكننا نذكرها على جهة الاختصار قضية دخول الوقت هذه ذكرناها يعني الأذان لا يكون قبل دخول الوقت إلا في حالة واحدة ذكرها وهي صلاة الصبح فإنه يشرع الاتيان بالأذان الأول فإنه سنة والأذان الأول يكون قبل قبل وصول وقت الفجر وإنما يكون لأجل إيقاظ النائم وتنبيه القائم نعم هذا معروف الآن الأذان له شروط أو شروط في المؤذن. هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها، لكن على جهة الإجمال يشترط في المؤذن الإسلام فلا يصح الأذان من الكافر أصلاً كان أو مرتد وذلك لأن الأذان إعلام وإخبار و. شرط صحة الخبر العدالة والعدالة منتفية في الكافر فلا يقبل إخبار الكافر ولا شك أن المؤذنين مؤتمنون كما وردت بذلك السنة لأنهم يؤتمنون على عبادات الناس على صلواتهم والصلاة أهم العبادات وأعظم الأركان العملية ويعتمنون أيضا على الصيام على دخول وقت الصيام وخروجه فلا شك في اشتراط في وضوح اشتراط الاسلام في المؤذن ثم الذكورة لأن لا يصح أذان المرأة أذان وحرام على ذلك أدلة واضحة ثم يعني هذان الشرطان هما أهم ما يمكن أن نقوله ثم بطبيعة الحال لا بد أن يكون المؤذن حسن الصوت وأن يكون قادرا على التبليغ يعني أن يكون جهير الصوت إلى غير ذلك من الأمور ويكره له أن يلحن في الأذان إن كان هذا شيء قد عمت به البلوى في هذا الزمان بعض البلاد في بلادنا الإسلامية يبالغون في التلحين والتطريب حتى يخرج المقصود من الأذان الذي هو الإخبار إلى مقصود آخر وهو حصول الطرب في نفس المستمع وبعض البلاد الأخرى كهذه التي نحن فيها يبالغون في العكس حتى في بعض الأحيان يعني ليس مطلقاً يبالغون في العكس في بعض الأحيان حتى يصبح المؤذن في بعض الأحيان ذا صوت مزعج من شدة بعده عن كل تحسين للصوت والحق وسط بين الفريقين لابد من تحسين الصوت أن يكون الصوت أن يكون الصوت نديا حسنا مقبولا ولكن دون أن يخرج ذلك إلى التطريب والتلحين. أن ألفاظ الأذان فهي وردت بصياخ، بصياخ مختلفة وكتب الحديث تأثني بإرادة هذه الصياخ والأرجح والأصوب أن كل ما ثبت من ذلك أن كل ما ورد من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني بالأساند الصحيحة فهو مقبول وأن هذا من قبيل خلاف التنوع لا خلاف التضاد هذا الراجح والذي يختاره المالكية هو صيغة من هذه الصيغ وهي الله أكبر الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لكن مع الترجيع، بمعنى أن يعيد هذه الألفاظ، يذكرها سرا ثم يعيدها. زهرة. ثم حي على الصلاة، حي على السلام مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. هذه هي الصيغة التي يختارها المالكية وهي المعمول بها عندنا في هذه البلاد ولا شك أنه في الصبح يزيد الصلاة خير من النوم بعد أن يقول الله أكبر الله أكبر يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يقول لا إله إلا الله وإذن اختيارهم لهذا في هذه الصيرة بسبب ورودها في السنة أولا يعني هي ثابتة في حديث أبي محذورة عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا الذي يسمى الترجيع. يعني يقولها ثم يعيدها. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على, حي على الفلاح، حي على الفلاح. ثم الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وأكدوا هذا بقولهم إن هذا هو عمل أهل المدينة. ولا شك أن عمل أهل المدينة. من المرجحات القوية في مثل هذه الأمور انثبت, انثبت. لكن نحن كما ذكرنا هذا كله ثابت هذه الصيغ المختلفة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في اختيار بعضها نعم. فهذا هو ما يمكن أن نقوله عن الأذان بطبيعة الحال من سنع الأذان يشرع له أن يتابع المؤذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على تاين وهما, وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الذي يسمى الحولقه على الصواب وبعضهم يقول الحوق وفي آخر الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة بالدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً للذي وعد هذا الأذان أما الإقامة فهي أيضاً سنة سنة وتكون لكل صلاة هذا الفرق بينها وبين الأذان وقتية أو فائته حتى لو كانت هذه الصلاة من باب قضاء الفوائد فإنه يقيم لها والأدلة على مشروعية الإقامة مجملاً كثيرة في السنة من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما وأيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء في الثالث قال لمن شاء الأذانان المقصود بهما الأذان والإقامة فإنه قد يرد في خطاب الشرع بسمية الإقامة أذانا فأيضا معنى ذلك أنه بين كل أذان وإقامة يشرع الاتيان بنافلة بصلاة ركعتين وهذه الحديث التي ذكرنا كحديث مالك بن الحويرث فيه الأمر بالأذان وبالإقامة لكن قالوا ما ذلك لا نقول بوجوب الأذان والإقامة لأجل حديث المسيء صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرائض في ذلك الحديث ولم يذكر الإقامة فدل على أنها ليست من الفرائض وأيضا كنا قد ذكرنا من قبل استدلالا لبعض العلماء وهو أن الإقامة خارجة عن ماهية الصلاة <تصفيق> قال والأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإذا الذي إذا كانت خارجة عن ماهية الصلاة فما كان يعني خارجا عن ماهية الصلاة حكمه أن يكون فرضا فيها وأن لا تعاد الصلاة لأجل تركه إلا بدليل بعضة أخرى الأصل في ما كان خارجا عن الصلاة أنه لا يكون فرضا تعاد الصلاة بتركه إلا لدليل قالوا ولا دليل على إعادة الصلاة لترك الإقامة فإذا الإقامة سنة ثم هي سنة قد تكون على الأعيان وقد تكون على الكفاية على الأعيان إذا كان الشخص منفردا يعني رجل يصلي لوحده هذا يقيم وهي سنة عينية في حقه لكن إذا كان الشخص يصلي مع آخرين في جماعة فإنها سنة كفاية إذا قام بها أحدهم سقطت عن الآخرين هذا هو للمرأة الملكية في هذا يعني مختلفون والصواب إن شاء الله تعالى أنه يشرع للمرأة الإقامة وأنه لا ليس عندنا دليل صريح على أنها تمنع من ذلك بل الأصل إذا أنها تقيم للصلاة كالرجل بلا فرق وهذا ثابت عن مالك فيما نقل عنه أنه قال إن أقمنا فحسن يعني إذا كانت مع النسوة وأقامت إحداهن قال فهذا حسن وعلى كل حال بعض, بعض المالكية ينقل خلاف ذلك ولكن المقصود عندنا أنه ليس عندنا دليل على التفريق والأصل أن المرأة تكون مثل الرجل في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على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 الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ودليلهم على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويطر الإقامة فيشفع بمعنى أن يأتي بألفاظها أن يأتي بألفاظها شفعاً يعني اثنين اثنين ويوتر الإقامة أن يأتي بألفاظ الإقامة وطرا فيقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة ولا يشفعها وأتدوا ذلك بعمل أهل المدينة كما ذكرنا في مثل هذا من قبل وأما قد قامت الصلاة فلا يخفى أن فيها خلافا فإن من العلماء من يقول إنها تشفع ايضا لورود بعض الأحاديث الدالة على ذلك وآخرون يقولون بل نبقى على الأصل الذي هو أمر أن يوتر الإقامة فهل تقبل هذه الزيادة التي فيها إلا قد قامت الصلاة يعني أن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة كما ورد في حديث أبي أيوب أم لا تقبل؟ فإذا قبلت قلنا بسنية شفع لفظ قد قامت الصلاة وإن لم نقبل الزيادة فإن الأصل إذن أن, تكون أن يكون لفظ قد قامت الصلاة مشابها للألفاظ الأخرى فهذه مسألة راجعة إلى أهل الحديث وجماعة من المحدثين من المالكية وغيرهم قالوا إن هذه الزيادة مختلف في ثبوتها فلذلك قالوا يعني لم يقولوا بشفع لفظ قد قامت الصلاة خاصة أنهم كما يقولون عمل أهل المدينة يخالف ذلك ومسألة الإقامة هي من المسائل المشتهرة التي تتكرر في المسجد النبوي وفي المساجد الناس فيبعد أن يخفى مثل ذلك والآخرون يزعمون إلى أن الزيادة زيادة إلا قد قام الصلاة يعني هذا هذا الاستثناء يزعمون إلى أن هذه الزيادة ثابتة قالوا والزيادة من الثقة مقبولة فإذا لأجل ذلك يثبتون شفع هذا اللفظ والله تعالى أعلم ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة القصر فقال وقصر من سافر أربع برد ظهرا عيشا عصرا إلى حين يعد مما ورى السكن إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم مسألة القصر هذه ويسميها بعض الناس يجعلون لها بابا في كتب الفقه يقولون باب صلاة المسافر لأنه يدخل في القصر ويدخل في الجمع أيضا لكن النعظم هنا إنما ذكر القصر ومسألة القصر أي قصر الصلاة الرباعية للمسافر هي من المسائل الفقهية التي يكثر فيها الجدل والخلاف بين الفقهاء والعلماء وطلبة العلم والكلام فيها من الوجه أو في مسائل ومباحث المسألة الأولى في حكم القصر والمسألة الثانية في مسافة القصر والمسألة الثالثة في مدة القصر والمسألة الرابعة في متى يبدأ القصر أي متى يبدأ قصر الصلاة ومتى ينهيه حين يكون مسافرا هذه مسائل أربعة في كل خلاف عند العلماء ونحن نذكرها نذكر مذهب المالكية فيها على جهة الاختصار ونشير إلى الخلاف ومن أراد الاستزادة فعليه بالكتب الموصوفة في هذا الباب. إننا لا يمكن أن نحيط بمثل هذه الأمور الخلافية المشهورة في مثل هذه الدروس على أن هذا ليس مقصودا وليس من غايتنا أصلا ليس من غايتنا أن نشير إلى أن ندخل في مثل هذه التفصيلات لأن الأصل أن هذا المثل الذي ندرسه هو مثل للمبتدئين فإن بغي أن يبقى كذلك وأن نؤجل مسائل الخلاف. والاستدلال والتفصيل إلى غيره من المتهم إن شاء الله تعالى فأما حكم القصر فأولا هو مشروع هذا لا خلاف فيه ففي الكتاب في القرآن الكريم قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا <تصفيق> وورد في تفسير هذه الآية من السنة قالوا يعل ابن مرة سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت فليس عليكم جناحنا ان تقصروا من الصلاة وقد أمن الناس فقال عمر عجبت لما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. وورد الحديث في صحيح مسلم. وورد أيضا <تصفيق> حديث عن عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال صاحبته ابن عمر رضي الله عنه في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا ما حتى جاء رحله. وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاذة النحو حيث صلى فرأى ناسا قياما قال ما يصنع هؤلاء قلتوا يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتمنت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر, الله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله هذا وجه الشاهد وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة وبالجملة فالإجباء من عقد <تصفيق> على مشروعية القصر لكن اختلف في حكمه فعند المالكية هو سنة مؤكدة وقال بعض الفقهاء انه فرض وقال اخرون مباح والصواب انه فوق المباح فل هو اما سنة مؤكدة واما فرض أي واجب وأنتم تعرفون الآن أن السنة المؤكدة عند المالكية ليست شيئا يسيرا هينا وأن تارك السنة المؤكدة مؤثم عندهم لكن هم نقصوا عن درجة الفرد قالوا لقولي، لقول الله تعالى ليس عليكم جناح أي لا إذن عليكم في ذلك قالوا هذا التعبير لا يكون في الفرائض يدل على أنه مستحب لكن رفع عن درجة بقية المستحبات بالحديث الأخرى التي فيها الأمر بذلك أو فيها مثلا كحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيلة في صلاة الحضار أو بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويعني بفعل الصحابة والخلفاء الراشدين وغير ذلك فلا شك أن أقل أحوالي على كل حال أنه سنة مؤكدة والقول بالوجوب ليس ضعيفا بل هو قول المعتبر بقي الآن شيء آخر وهو المسألة الثانية ما مسافة القصر هذه أيضا فيها خلاف عند العلماء لكن جمهور العلماء على أن للقصر مسافة محدودة منضبطة هي أربعة برد هذا للجمهور ليس خاصا بالمالكية هو الذي عقده هنا النظم بقوله وقصر من سافر اربع برد وبرد جمع بريد وهو أربعة فراسخ كل بريد يساوي أربعة فرسخ والفرسخ يساوي ثلاثة أميال فإذا حسبت هذا وللعلماء في حسابه شيء من الخلاف لكن مجملا يمكن أن نقول إن مسافة أربعة برود هي تقريبا ما بين سبعين وثمانين كيلو ما بين السبعين وثمانين كيلومترا وبعضهم في حسابها ينقص إلى أن يجعلها قريبا من الستين وبعضهم يزيد يسيرا ثوق الثمانين لكنها في حدود هذا ودليل ذلك استدلوا ببعض الأدلة من ذلك حديث ما خرجه البخاري في صحيحه قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا هذا من فعل هذين الصحابيين الجليلين وأيضا استدلوا بما جاء ما أخرجه للإمام مالك في الموضع عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله ابن عمر أنه ركب إلى موضع معين فقصر فيه الصلاة أي في مسيره ذلك وقال مالك بعد أن أورد الحديث وذلك نحو من أربعة برد وبعض الحديث من هذا القبيل يعني من فعل بعض الصحابة خاصة عبد الله بن عمر وغيره أنهم كانوا إذا سافروا قريبا من هذه المسافة فإنهم يقصرون الصلاة فإذا الإبار مالك رحمه الله تعالى نعرف كما ذكرنا مرارا أنه يستند كثيرا إلى فعل ابن عمر وغيره من الصحابة خاصة من صحابة المدينة لما لم يوجد تحديد واضح صريح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ الإمام مالك إلى شعل عبد الله بن عمر وهو معروف بأنه كان شديد الحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور فاقتدى إذن مالك بعبد الله بن عمر في هذا الأمر خاصة أن من عمر كان يفعل ذلك بمحضر من الصحابة واشتهار عندهم دون إنكار دون إنكار فجعل هذا شبيها بالإجماع وإن كان القول بالإجماع فيه محل نظر لكن بعض الناس يقولون إن الصحابة المجمعون على أصل اعتبار المسافة يعني ولو لم يجمعوا على البرض الأربعة هذه لكن على في اعتبار المسافة هذا يقوله بعض الناس إن كان فيه شيء من النظر حكاية الإجماع في هذا فيها نظر الصحاب إذن أنه لا إجماع ولكن أغلب الصحابة والتابعين والأئمة على أن للقصر مساتة وأن هذه المسافة الجمهور عندهم هذه المسافة هي أربعة برد وليس في ذلك حديث واضح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من أفعال الصحابة ويمكن للمنكر على هؤلاء الأئمة أن يجد بعض الثغرات في هذا الاستدلال لكن مع ذلك فإن الفتوى بالقول المقابل لا تخلو من مزالق والقول المقابل الذي ذهب إليه جماعة من العلماء من وغيرهم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول هو أن العبرة بالسفر مطلقا وليس لذلك مسافة محدودة والدليل عندهم <تصفيق> والدليل عندهم أن القصر في الصلاة ربط في خطاب الشرع بالسفر بالضرب في الأرض ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يضبطه الشارع بمسافة معينة قالوا فلو كان ذلك مطلوبا لا بينه الشارع يعني لا يجوز تأخير البيان في مثل هذه الأمور لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك قالوا فإذا نرجع إلى اللغة والعرف بما أنه ليس لدينا شيء يعني واضح صريح في المسألة في تقدير المسافة نرجع إلى اللغة والعرف فكل ما سمي في اللغة والعرف سفرا جاز قصف الصلاة في هذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله ومن قبله ومن بعده من العلماء ومذهب الجمهور كما ذكرت هو هذه بأربعة برد وكما ذكرت فإن مذهب الجمهور أضبط في الفتوى وهذا شيء مجرب فإن عند عندما نفت الناس بالقول الآخر أي بعدم التحديد بمسافة معينة يبقى ذلك من من الأشياء التي لا يدركها العوام بفهمهم ومعرفتهم. تجد يرجع العامي يرجع بعد ال... بين الفينة والأخرى ويسأل هل هذا السفر أو ليس السفر؟ هل الذهاب من المدينة الفلانية إلى المدينة العلانية سفر أو ليس السفر؟ لأن العامي يصعب عليه تحديد مثل هذه الأمور، ويصعب عليه أن تكله إلى فهمه و. إلى العرف وإلى اللغة ونحو ذلك لا يحتاج إلى شيء من الضبط بخلاف ما لو أفتيته الجمهور من أن المسافة مثلا هي كذا وكذا هذا ينضبط عنده جدا مع أن الفرق بين القولين يعني ليس لا يقع في صور كثيرة جدا لا يقع في صور كثيرة فكل ما تجاوز السبعين كيلومترا يكون سفرا عند الجميع، وإنما يقع الخلاف في نحو الثلاثين والأربعين ونحو هذه، وبعض الناس قد يجعلها سفرا وهي عند الجمهور ليست من ما يقصر فيه الصلاة. إذا مثل هذه الأشجار اليسيرة هي التي يقع فيها مثل هذا الخلاف، وأما بسط الأدلة والنقاش في هذا فطويل جدا. ولا يمكننا أن يعني أن محيط به الآن، وذالك من من الأشياء التي يمكن أن نذكر الآن على جهة الاختصار أن بعض العلماء يستدلوا يعني الذين يقولون بنقض الأربعة البرد يستدلون بما أخرجه مسلم. رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى رفعتين فالظاهرية يقولون هذا الحديث يدل على أنه قاصر الصلاة فيما هو أقل من أربعة برد وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليثة ركعتين هذا يوم كان خارجا صلى الله عليه وسلم إلى حجته يعني إلى في اتجاه مكة صلى الظهر بالمدينة أربعا فلما وصل ذي الحليثة حيث الميقات صلى ركعتين والظائرية يقولون هذا يدل على أنه لا حد لمسافة القصر، فأذ الحليفة هي في بالمقارنة مع المدينة في أقل من أربعة بورص، وأيضًا الحديث الأول مثل ذلك. قال فإذا نرجع إلى اللغات والعص كما ذكرنا، وأن الجمهور للماركيتي وغيرهم، فقالوا لا هذه الأحاديث. تحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في سفر طويل يتجاوز أربعة برد لكنه يشرع, له يشرع للمسافر أن يقصر متى جاوز البنياء متى خرج من السكنة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في قولهم مما ورى السكنة فإذن خصوصا في هذا الحديث في حديث ذي الحليثة فإنه واضح في المسألة من جهة أن السفر هذا السفر طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم, لم تكن ذي الحليثة هي غاية سفره وإنما كان مسافرا من المدينة إلى مكة وهذه مسافة قصر بالإجمع لكن لما جاوز السكنة لما جاوز البنيان في المدينة وهو في سفر طويل يحل فيه يحل فيه القصر ووصل وقت الصلاة فإنه يصلي ركعته هذا لا لا يخالف فيه لا المالكية ولا غيرهم إذن هنا أمراض مختلفة الأول أن تكون مساويا في سفر طويل يتجاوز أربعة برود فالجمهور يقولون تقصر نت خرجت من البنيان ولا كنت في مثل هذه المسافة الصغيرة بين المدينة والحلي والحالة الثانية أن تكون, أن يف... تكون غاية سفرك مكانا لا يتجاوز أربعة برد قالوا هذا لا يقصر هذا أمرا مختلفان قالوا فإذا الأحاديث التي يستدل بها الظاهرية تحمل على أن ذلك هو ابتداء التقصير على أن المكان الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه الصلاة بعد مسافة معينة. هذه المسافة هي مسافة ابتداء التقصير، مع أن السفر سيطول بعد ذلك ويتجاوز المسافة التي تكون فيها يكون فيها القصر مسنونا. إذن هذه هذا نوع من أنواع النقاشات التي تقع في هذه المسألة. وأيضا كنالك. قضية مينة هذه أيضا فيها نقاش فإن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال مع النبي صلى الله عليه وسلم بمينة ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي ثم أتمها ومعروف أن للعلماء توجيهات في قضية إتمام عثمان رضي الله عنه بميناء فإذن هنا قالوا أيضا المسافة بين مكة وميناء فكيف يعني يقصر بها النبي صلى الله عليه وسلم المالكية والجمهور يقولون خصوصا المالكية يقولون بالنسبة للحاج الذي يأتي من الآفاق الذي يأتي من المغرب أو غيره هذا لا يقصر ما في إشكال وعلى كل حال مسافر سفرا طويلة لكن من كان من أهل مكة مثلا فمالك يقول في مثل هذه الحالة يقصر للسنة أي لا لأجل السفر فجعل هذا القصر نوعا من المناسك التي جاءت بها السنة فهكذا يعني المقصود أن المسألة تحتمل بسطا كهيرا لا نريد أن نطير فيها أكثر منها لكن القولان قويان ولهما حبهما من النظر وليس أحدهما من مواضع الإنكار أصلا إذن هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة هي مدة القصر مدة القصر هذه يقول فيها الناظر مقيم أربعة أيام يتم هنا عندنا أحوال الحالة الأولى شخص مسافر ولا يدري هل سيقيم أو سيرجع إلى بلده يعني أو سيتم سفره يعني ليس عنده نية نية مكث يعبرون عن هذا يقولون شخص يقول غدا أرجع أو غدا أسافر مثلا شخص من المغرب سافر إلى مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى مثلا من الرباط إلى مراكش ثم ويقول في مرافش يقول غدا أرجع أو لا أرجع كذا قالوا هذا يقصر الصلاة أبدا ما دام لم ينوي المكف ولو جلس في ذلك شهورا ما دام غير ناون الإقامة والأدلة على ذلك كثيرة من فعل الصحابة كما في حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر كان يقول أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثن وإن حبثني ذلك سنتي عشرة ليلة فإذن هذا نقول هذا لا حكم المسافر بل قال الترمذي رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتا عليه سنون، وإن أتا عليه سنون، وهذاك أثار عن الصحابة لا نطلب ذكره. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي من نوى الإقامة، من نوى الإقامة، فهنا حالة. من نوى إقامة أقل من أربعة أيام ومن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فمن نوى إقامة أقل من أربعة أيام قالوا هذا يقصر أيضا لكن إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فهذا يتم قالوا لأن هذه المدة مدة أربعة أيام هي الفاصل بين السفر والإقامة. فستدل بأشياء منها حديث العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر. بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا ما الشاهد في الحديث وجه الشاهد أن إقامة ثلاثة أيام لا تسلب عن المقيم اسم السفر المهاجر هذا إذا رجع إلى مكة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء النسك يقيم ثلاثا يعني مادام قد أقام ثلاثة فهذا لا يسلب عنه حكم السفر ولا يسمى مقيما لكن إذا تجاوز ثلاثة أي أربعة أيام فصاعدا فهذا يثبت له حكم الإقامة ومن المعروف أن المهاجرين الذين هاجروا وتركوا أموالهم وأهليهم من مكة وغيرها إلى المدينة يحرم عليهم الرجوع في هجرتهم في النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا يعني من تجاوز ثلاثة أيام يعني أربعة فصاعدا هذا يصبح مقيما في مكة وعند ذلك يكون ناقضا لهجرته لكن ثلاثة أيام هذا لا إشكل فيه يقيم بمكة بعد قضاء نسكية ثلاثة قالوا فإذن <تصفيق> الثلاثة لها حكم السفر والأربعة فصاعدا لها حكم الإقامة. أستدل أيضا بعمل أهل المدينة كما والحاشي مثل هذه الأمور. فإذن هذا ما هذا ما يمكن أن نقوله عن مدة القصر وفيها أيضا خلاف ونقاش الشيء او المسألة الأخرى هي متى يبتدي القصر؟ ومتى ينتهي منهم. فهذه ذكرها بقوله مما ورى السكنة إليه إن قدر مما ورى السكنة أي في خروجه إليه إن قدر أي عند الرجوع في عبارة أخرى يمكنه أن يبتدئ التقصير إذا تجاوز البنيان شخص في الرباط يريد أن يسافر إلى مراكش واعذرونا إذا استعملنا يعني في التمثيل المدن التي تقرب منا الرباط محل الإقامة ومراكش يعني النشأة ولذلك يبقى القلب متعلقا بالوطن الأول أعذرون لهذا لكن هذه تمثيلات لا إشكالتين إن شاء الله شخص خرج من الرباط يريد أن يتوجه إلى مراكش إذن هذا سيقصر الصلاة متى يحل له القصر؟ إذا خرج من البنيان إذا جاوز بنيان مدينة الرباط مفهوم؟ <تصفيق> ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر وهو بالقرب من المدينة حين كان يقصد مكة يعني ذا الحليفة قريبة جدا من المدينة فخرج من المدينة وجاوز بنيان المدينة ولما وصل ذا الحليفة قصر وهو متوجه إلى مكة بل حكي الإجماع على هذه المسألة وبحل الانتهاء أيضا يعني يرجع متى رجع فإنه يمكنه أن يقصر ما دام لم يدخل في البنيان هذا معنى قولي إليه إن قدم لأنه ما دام لم يدخل في بنيان المدينة التي يقيم فيها فإنه مسافر تبقى له أحكام السفر فإذا دخل البنيان فإن السفر ينقطع ويصبح له أحكام المقيم إذن هذه المسائل التي يمكن أن نستخرجها من قول الناظم وقصر من سافر أربع برد وقصر يعني من السنن من السنن أيضا وقصر من سافر أربع برد ظهرا عصرا عشرا هذا لا خلاف فيه لكنه ليس من المسائل التي يمكن أن نقيل الكلام فيها القصر إنما يكون في الظهر وفي العصر وفي العشاء في الصنوات الرباعية ولا قصرة في صلات ثنائية ولا ثلاثية. إلى حين يعد هذا للأجل الوزن يعني حذف الواو مما ورث سكنه إليه القدم هذا محل الابتداء ومحل الانتهاء مقيم أربعة أيام يتم هذه مدة القصر والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله.